وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ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 بِكُمْ وَيُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ يَقُولُ مَنَا أَجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يُغْفِلْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ يَغْفِلْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يَنجِ بِذَنبِهِ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مَنْ ٱللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِۦ وَلَمْ يَعِدْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُحْيِىَ ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بمحق قالوا بلى وربنا قال فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فَإِنَّ كَمَا صَبَرَ قَوْمُ عَذْمٍ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَى وَلَقَدْ كَذَّبُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ إِلَّا الْمُلْفَاشِقُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَوْعِدَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً من نهار بلاو فهل يهلك إلا القوم الفاشقون